ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انهم كان حوبا كبيرا وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع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 وِرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَنُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِن آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ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 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنُ فَرْزُقُوْهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفَةً الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَالْيَتَّقُ اللَّهَ فليتقوا اللَّهَ وليقولوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وسيصلون سَعِيرًا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحده فلها النصف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 فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه توصون بها او دين وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس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 يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا واللذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما إن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 حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما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 وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُمُ النِّقَاطِرَ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۖ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۚ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا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 حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم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 محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخذا فإذا احصنن فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العله منكم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 نكفّر عَلَيْكُمْ سَيَئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ دُخَانَ الْكَرِيمَ وَلَا تَتَمَنَّوْمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَتَسَبُ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كَتَسَبْنَ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ان الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا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 وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدا إِصْلَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْق وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السبيل, وبن السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر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 ولا جنبا الا عابر سبيل حتى ترتسل وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او جاء احد منكم من الغائق اولمستم النساء فلم تجدوا ما فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا الغفورا ألم ترين الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَاءِكُمْ وَكَفَأَبِ اللَّهِ وَلِلْيَوْمَ وَكَفَأَبِ اللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ أَمْ مَوَاضِعٌ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 ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل أن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 خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم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 من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قين لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول وأئتَ الْمُنَافِقِينَ يَصْدُونَ عَلَكَ صَدُوداً فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ صِبَةٌ بِمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّ أَرْدِنَا إِلَّا إِحْسَانَ وَتَوْفِيقًا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 فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ صِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُ شَهِيداً وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَكَ أَلَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوْدَةً يَا لِيْتَ لِكُوْتُ مَعَهُنَّ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا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 وَمَا لكم لا لَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ وَالْوِلْدَانَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا فلم تر إلى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس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 ومن يشفع شفاعة سيئه يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها إن ان الله كان على كل شيء حسيبا الله لا اله الا هو ليجمعنكم يجمعنكم يوم القيامة لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا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 كلما ردوا إلى الفتنة اركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم, ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم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 فَإِذَا طَمْأَنْتُمْ فَانْتَهُوا إِلَى الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ قَوْمٍ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ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 وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثم ثم يرم به, به بريئا فقد احتمل بهتانا تلو مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم ان يضلوك منهم وما يضلون الا انفسهم وما يضلونك من شيء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 ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضللنهم ولا فليبتكن ولا أمرنهم فلا يبتكون آذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُونَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنَّارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيْلًا لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ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 ومن أحسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبى ملة ابراهيم واتبى حنيف واتخذ الله ابراهيم خليلا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 وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهم وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا, وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان إن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح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 إن يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا يا ايها الذين امنوا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 بشر المنافقين بِأَنَّ لهم عذابا أَلِيمًا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أَيَبْتَغُونَ عندهم العزة فَإِنَّ العزة لله جميعا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 إِذْ تُبْدُو خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُو عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوٌّ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلٍ ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا وليضا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق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 ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم و اسماعيل ويعقوب والأسباط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 رسلا مبشرين ومنذرين لأن يكون للناس على الله حجة يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزل بعلمه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 فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه, سبحانه أن يكون له ولد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 ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما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 ما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فِي في رحمة منه وفضل ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما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 وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ ثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم